اقترب للنا حساب في حسابهم وهم في غفلتهم معرضوا هدون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدف إلا استمعوه استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَثَرُ الْمَجْدِ الَّذِي ظَلَمُوا الْعَالَمِينَ إِلَّا بَغَوْا النُّفُسُ أَفَتَأْتُونَ السُّخْرَاءَ وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بلقالوا وضروح من بن الطراف بل اتراض بل, بل هو شاعر بل يتنا بآية بل يتنا بآيات جمال أول الأول ما أبرز لهم من وَيَوْمَ يُنْسَلُّ السَّمَاءُ فَهِيَ نَسْلَخَةٌ أَهْلَكَتْ سَاءَ أَصْلُ يُؤْمِنُونَ وَمَا رَمَيْنَا قَبْلَكَ مِن رِّجَالٍ يُوحِي إِلَيْكَ فَاسْأَلُوهُمْ قَدْ ظَنَّ لَا تَعْلَمُونَ وما جعل لهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوقت فأجناهم فهُم جناهم ومن نجاه وأملس المسردين لقد أزلنا ذِكْرَ اَوَّلِ قَوْمٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَرْنَا مِنْ قُرًى كَانُوا الْفَسَادَ كَانُوا الظَّالِمِينَ كان وَأَنشَأْنَا بَعْدَهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ فَلَوْلَا مَا حَشَّوْا لا ترسموا ورجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تشألون قالوا يا ويل ما إنا كنا ظالمين